خَادَجَ عَلَى مَا فِي السَّمَاءِ رُجُوجٌ وَزَيَّنَّا لَهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِنَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء مغزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواحف فأنزلنا من السماء ما أمن فأسقيناكمه وَمَا فأسقينا وما أنتم له بخازنين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 Wala kada kala konel in sana min swalim minhame im mesno walja la kuna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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبنيس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 قال رب فأغذني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لا أزين لهم في الأرض ولا أجمعين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 Nay Surim Mutarpabini Lay M suhum fi ha nasab Layam Suhum fiha nasabu Amahum Min Habi Mukhraji نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم